سو سو الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Allah, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya,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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له, فلا مرد له وما لهم والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال, الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ...of jullie willen vragen om een leven lang te En dat